واقول لك ايه وانت كل مالي يا لك ايه هداني ربي بهديه واقول لك ايه وانت كل مالي واقول لك ايه هداني ربي لك ايه وانت كل ماليا لك ايه هداني ربي بهدية يا فرحة قريبة مني يا اقرب روح بتفهمي بكمل دنيتي وديني وحبك ربي واستمني يا فرحة قريبة مني يا أقرب روح بتفهمني بكى مني لدريتي وديني وحبك ربي واستمني وأقول لك إيه وانتي كلها ليان وأقول لك إيه هداني ربي بهديان واقول لك ايه وانتي كل مالي اياك واقول لك ايه هداني ربي بهدي يا اجمل حاجة جوايا ايمانك وحدودك كفايه صبرت كتير قابلت كتير لقيتك انت دنيايا يا اجمل حاجة جوايا إيماني وحده كفايه سفايا صبرتك فيه قابلت كتير لقيتك انت دنيايا ومين غيرك بيفهمني على الطاعة وبيعني يا نعمك ربي في الدنيا ولو تخبي السنين مني ما هو من غير ما تتمنى عشانك عمري بستنيه ومن غيرك بيفهمني على الصعا وبيعني يا نعم الرب في الدنيا ولو تخبي السنين مني ما هو من غير ما تتمنى عشانك عمري بستنيه يا طرحة ريبة مني يا اقرب روح بتفهمني بكمل دنيتي وديني وحبك تنب tekrar يا طرحة ريبة مني يا اقرب روح بتثهمني بكمل دنيتي وديني وحبك تنبены وأكملني وأقول لك إيه هداني ربي بهدياك وأقول لك إيه وانتي كل ما لياك وأقول لك إيه هداني ربي بهدياك أنا منك أنا ليكي أنا فرحك لياليكي ولو لفت سنين ويام حعيش واحلم وناديكي انا منك انا ليكي انا فرحك لياديكي ولو لفت سنين ويام حعيش واحلم وناديكي انا في بحور همي فحضن عنيك اكمن ايمان قلبك لقلبي دليل مدم قلبك هنا جنبي بلاك الصعب بيعك في وعيش العمر حلم جميل انا بتغرأ بحور همني فحضن عنيك اكمن ايمان قلبك لقلبي دليل مدم قلبك هنا جنبي بلاء الصعب بيعزي وعيش العمر حلم جميل يا فرحة ريبة مني يا أقرب روح بتسهمني بكمل دنيتي وديني وحبك نبدي واسدمي يا فرحة ريبة مني يا أقرب روح بتسهمني بكمل دنيتي وديني وحبك ربي واقدمي واقول لك ايه وانتي كل ماليا واقول لك ايه هداني ربي بهديا واقول لك ايه وانتي وقلك ايه هداني ربي بهدي يه وأقول لك ايه وانتي كل ماليا stimulation وأقول لك ايه هداني ربي بهدي يه وأقول لك ايه وانتي كل ماليا وأقول لك إيه هدالك ربي بهديا وأقول لك إيه هو إيه كل ما هي لك إيه هدالك ربي بهديا